بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الانفال قل لله والرسول فاتقوا الله وَأَصْلِحُوا ذات بينكم وَأَطِيعُوا الله ورسوله إِن كنتم مؤمنين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 وما النصر إِلَّا من عند الله إِنَّ الله عزيز حكيم إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَئِرَكُمْ بِهِ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً به ويذهب عنكم رجز الشيطان ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام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 ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وَأَنَّ للكافرين عذابا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 وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَعَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَعَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ إِلَّا مُتَعَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَعَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى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 إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وَإِن تَعُودُوا نَعُذْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ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 إِنَّ شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يحقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون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 واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا ان الله شديد العقاب واذكروا اذ انتم قليل مستقيم تضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصره فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.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 ويغفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك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 أتاطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطد علينا عجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم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 إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونا ثم تكون عليهم عسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم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 نعم المولى ونعم النصير واعلموا ان ما غننتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل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 إذ أنتم بالعذوة الدنيا وهم بالعذوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ليهلك من هلك عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا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 وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وَإِلَى الله ترجع الأمور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 والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان لهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جاغ لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بليء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب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 ولو ترى إن يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كَدَتْ بِآلِ فرعون وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ جنحوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وتوكل عَلَى اللَّهِ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 يا ايها النبي كل من في ايديكم من الاسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يكتب لكم خيرا يعلم الله في قلوبكم خيرا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 والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد كبير والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لهم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بعد وهجوا وجاهدوا ما كم فأولئك منكم وأول الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم.